الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استوقي استو... موصفوفكم وسد الخلل الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 عبس وتولى أ ن جاءه ا ل أ ع م ى وما يدريك لعله يزكى أ و يذكر فتنفعه الذكر ى أ م ا من استغنى ف أ ن ت له تصدى وما عليك أ ل ا يزكى و َ أ َ م َّ ا من َْ جاءك ََ يسعى ََْ وهو ََُ يخشى ََْ ف َ أ َ ن ْ ت َ عنه َُْ تلهى َََّ كلا ََّ إ ِ ن َّ ه َ ا تذكره ََِْ فمن ََ شاء ََ ذكره ََ في صحف م ك ر م ة م ر ف و ع ة م ط ه ر ة ب أ ي د ي س ف ر ة كرام برره قتل َِ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ ما َ اكفره َ من ِْ أ َ ي ِّ شيء ٍَْ خلقه َََُ من ِْ ن ُ ط ف َ ة ٍ خلقه َََُ فقدره ََََُّ ثم َُّ السبيل ََِّ يسره َََُ ثم َُّ أ َ م َ ا ت َ ه ُ ف َ أ َ ق َ ب َ ر َ ه ُ ثم َُّ إ ِ ذ َ ا شاء َ انشره ََُ كلا لما يقض ما امره فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه أ ن صببنا الماء صبا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 متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله س م ع ا لمن حمده ن ر ب ا و ل ك الحمد الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن ف إ ذ ا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أ خ ي ه وامه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن يغنيه وجوه يومئذ م س ب ر ة ض ا ح ك ة مستبشره ة و و ج موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه